كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا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 إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً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 হল পদকু নদ শত উল ই কৌ মুহ লৌল তুনা লাই বি বৈনি অবল মুমিন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 লউিত পালাই হিম্লাই তিন হুম ফির মুহুম রোব ও কালি কে বাসন হুম লিত বইন হুম কালক ইলুমিং ক্যামুম কলু أَوْ মনৌ বাউ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 কদ লি খিয়মূ وَأَنَّ ওপোসলিব لَا ও فِيهَا ইতন যৌন بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ হুম بَنُوا عَلَيْهِمْ বুণ্যান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 تَاسْتَفْتِي فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ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 فَلْيَكُفُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي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 نِعحَّ الثَّوَابُ وَحَسُنَةْ نُرْتَ فَقَا وَضْنِبَ لَهُمَّ ثَلََّّجُ لَْنِ جَعَنَا لِأَحَدِهِ مَا جََّتَين مِنْ أَعْنَّابِ وَحَثَفْنَاهُمَا بِنَخْلُِ وَجَعَناَا بَيْنَهُما زَرَّّعَ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 দ কলজন্নতুহু تبيد هذه কলম وما ও মত কম অল ই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 হু অব উশ্রী কুবির থাক অল ইরণী অনক্লিং কমল উলদ রব্বি আয়র জ নচি শিলহুসন ওয়ুর্ শিলহ হুসব মিন ইসি يصبح হুহ غورا فلن تستطيع له طلبا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 وَطِْبَ لَهُم مَثَلَ الحَيةِ الدُّنْياكَمَا إِنْ أَن زَلناَاهُ مِنَ السَّماء فَخْتَ طَب فَخْتَ طَبِهِ نَباتُ الأبضِّ فَأَصَْحَهشيمًا تَذْرُوهُ ال وَكَانَ اللهَّهُ عَ كلُلِّ شَيئ مُ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 ما, فيه ويقولون ويقولون يا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها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 كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة تُ الأوَّلينَ أَو يَأتَهُم العذاابُ قُبُ لَا وَم نُ رْسِلمُرسَلينَ إِللاا مُبَّرينَ وَمُذِدِ وَجادِل الذيينَ كَفَوبِباق لدحبُ بِ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 لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا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 فَلََّا بَلَ غَ مَجَمَعَبَيْنِهِ مَا نَساحوتَهُمَا فَتَّخَذَ سَبِي لَهُ فِيبَحرِ صَربَ فَلَمَّا جَوَزَا قَالَ لِفَتَهُ آاتِنَ غَدَ أَنا لَقَدَ لَقينَ مِنْ سَفَرنَا هذا نَصبَاء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 কু নি ফদসম কৌজদ মিব দিন হু অহম মি দিনীন আলম ন হু মিল আলম قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن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 قَا ل تُآخِذنيِي بِمَا نَسيتُ وَلَا تُرهِقنيِي مِنْ أأَمر عُصْرَ فَم طَلَ قاحَت إذَا لَِيغُلَ مَ فَقَتَ لَهُقالَالَ أَقَتَلتَ نَفْسَن زَكِيِيةً بِغَيررِ نفس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 قد بلغت من لدني عذرا فانطلقت حتى اذا اتيى اهل قرني استطعم ما اهلها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 ذَكَ تَو وَأَقْرَبَ الرحْمَا وَأَمَّ الجِدَار فَكَانَ لِغُل مَينةِ مَيْن فيِي المدينينَةِ وَكَانَ تَ تحتهُ كَنزُ لهما কেন তু কুল ও কবু মালু কু ময়স তফরিজ ওস তিজা কাহ রহমতিক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 ইন্হুফিল হুমি খুশ সব ফথা সব হতি বি ও যদি হমিথিয়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 ফল জাল হুম সদ قالَالَ مَا مَككَنِّي فِيهِ رَبِّ خَيرٌُ فَعنُون بِقُووَةٍ أَجَبَنَكُم وَبَنَهُم رَدمَا آتُونِي زُبَ الْ الحَدِي حتىََّ إِذَا سَوَ بَيْنَ الصَّدَ فَْنِ قالَالَ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي عَفْرِ قَلَيِّهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذاَا جَ أَوعْدُ رَبّ جَعَلَهُ دَككَّ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حََّّ وَتَلََكْنَا بَعضَّهُم يَومَ إِلِ يَموجُ فيِي بَعْب وَنُفِي خَافِي الصّورِِ فَجَمَعنَّهُمْ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سماع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 ذَلِكَ جَزَاء أُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَو وَاتَّخَذُ وَاتَّخَذُ آياتاتِ وَرسُه زُوك إِ الذينَ آمَنوا وَامِلُ الصَّالِحَاتِ كََت لَهُم جََّ تُلْفِر الدَوسِ উল্ল কে নাল বহরু মিদল কালিমাত রী লিদল বহরু কবল আদ কালিমাতি লফিদল বহরু কবল আ فَذَٰكَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ